Maliki yawmid-din. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina غير المغضوب عليهم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 1. Loma těti na bilmeláikate, in kuntě min alšadikin. 2. Má nunzlí lmeláikate, illa bilháček, větě než إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسنكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ illa man istaraqa as-sama' fa-atba'ahu shihabun mubin wal-ardha فِيهَا walqaynaa fiha rawasiya wa anbatnaa fiha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 معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فانزلنا من السماء ماء له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم INNAHU HAKIMUN ALIM WALAQAD KHALAQNAL INSANA MIN SALSALIM MIN HAMA IN MASNOON WALJAN خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ iakuna مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لك أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ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 قال ربي فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أخويني لَوْ زَيْنَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُضْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وإن جهنم Lhá sábátu abuáb Likul báb minhům Juz'um mqsům Inna l-muttakín Fí jenáti ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي Nabi Ribadi, An Al-Rafurur, Rwachi, Wu An Arazafi, Wu Al-Raza Bul Ali. Nabi Ribadi, An. Ano' al-ghafur r-rohým větěkuji, že je větěkuji, že وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ بَرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالُوا إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ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 من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا عَلَى نُطْفٍ إِنَّ أَجْمَعِينَ إِلَّمْ رَأَيْتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بلجئناك بنا كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامطوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعهم صبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها اولئك ضيوف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَامٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 And we have مِنَ given you seven of the most important things and the Great Kur'an. وقرنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين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 إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين